La la la la la la, strach il-mensijin, ehdä, la kolmi xorrafa. Jasurah il-mensijin, kalfa فصولر ما شانك يا أنين المشبوحين في ساحات المساء الوطن اللي عانوا شاف المرار ألوان الوطن اللي عانوا شاف المرار الوان اللي عانى معانا عانا من السجن الوطن اللي عانوا شاف المرار ألوان والياخو يا ما والما والعزان عزين، والياخو يا ما والما والعزان عزين، عن آهات الحزن، عن شعب المطلمين، عن آهات الحزن، عن شاب المطلمين، أوالك يا أخينا مشي ع الصبريين، أوالك يا أخينا مشي ع الصبريين والبهجة والحن والبهجة والحن. الوطن مش كراس يا كروش النصابين، الوطن مش كراس يا كروش النصابين، وصو شوف المأس وجرح التائرين، الوطن مش كراس يا كروش النصابين، وصو شوف المأس وجرح التائرين، والثورة مش تجار، والثورة مش تجار، والثورة مش تجارة اصحوا يا نصابين، يا دجالين اصحوا يا نصابين اصحوا يا دجالين يا صراخ يا صراخ يا صراخ يا صراخ خلف يا أنين المشبوحين في ساحات المسال يا صراخ خلف Forastel